كانت لهم جزاء ونصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول ا أ ن ت م أ ض ل ل ت م عبادي فيقول أ أ ن ت م أضللتم ع ب ا د ه ؤ ل ا ء أم هم ض ل و ا ا ل س ب ي ل ق ا ل و ا سبحانك م ا ك ا ن ينبغي ل ن ا أن ونتخذ من دونك من أ و ل ي ا ء ولكن متعتهم واباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا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 لنحيي به ب ل د ة ميتا ونسقيه مما خلقنا أ ن ع ا م ا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسي كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ف أ ب ي أ ك ث ر الناس إ ل ا كفورا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 قل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء أ ان يتخذ الى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفي به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما في س ت ة أ ي ا م ثم استوي على العرش الرحمن فسل به خبيرا و إ ذ ا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أ ن س ج د لما ي أ م ر ن ا وزادهم نفورا